لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياء وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد وَمِنْ خَوْفِهِمْ غَوَاشَ وَكَذَلِكَ نَجزي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم لنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا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 أن تلكم الجنة أورثتموها بِمَا بما كنتم تعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 دَعْ لَفْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَزَغْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الذين اتقوا ذا مسهم ضعيف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون